قل له وقف على بابي أدمع العين ساين وقف على بابي أدمع العين ساين شنك من السؤال لو عندك رساين شوفتك والله من اللي في كان وسائل شنك غريب بها المدينة وما لك أصحى قال هل غريب وغربتي دون الغراي شم من غريب تغربوا حص بس أنا بهالديرة بقيت بلا قرائم والبايعوني داسة والبيعة بالإطراف <تصفيق> انت, منه؟ أنت منه؟ يقل للهين وحينة مشت ديرة أنا لا أهل عندي يا محلاك لما تكملها قل لها يا معانا مستديره أنا لا اهل عله اولى عشيره انا مسلم انا مسلم الفاجع نصيرا يا ايي ترت حيره يا اله الحيره ما جرى ما جرى